112. فأما من أعطى واتقى 113. وصدق بالحسنى 114. فسنيسره بَخِلَ 115. وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره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 لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى 126. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي له يتزكى وما لأحد عنده من نعم ما تجزى إلا بالتواضع وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى.